اللهم صل وسلم على من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه من تدعون باحسان الى يوم الدين ده غدانا المره الماضيه في الكلام على باب البيوع ونستكمل الشرح بتاعنا اا المتن في متن الغايه والتقريب متن ابي شجاع يعني قال البيع ثلاثة أشياء ذكرناها بيعين مشاهدة يعني مرئية للمتبايعين فجائز لانتفاع الغرر وبيع شيء نصوف الزمة فجائز من وجدة الصفة المشهود ذكرها فيه والشيخ يقول يصحه السلام فيه منصف الزمّة يعني كلمة الزمّة يعني إيه الزمّة بقى الزمّة بيسموها معنى قائم بالذات معنى قائم بالإنسان يعني يصلح لإلزام من جهة الشر والالتزام من جهة المكالف يعني يقول له زميته إيه يقول له الهيئة اللي هي في الإنسان دي اللي تصلح إنه يبقى مكالف من الشر أو هو نفسه ويقوم بالتكليف يعني أن الشر يلزمه أهيئة قائمة بالذات تصلح للإعزام من جهة الشر والالتزام من جهة المكلف الشيخ هنا اللي بيقرب اللي بيقرب معايا في الإقناع أو في غيره بقى بيع منصوف في الزمة هنا كاتب بيع شيء يصلح السلام فيه مش واضح الصوت نفسه ولا الصوت واطي واطي منخفض يعني خفيف المهم سامعينه <تصفيق> لا ايه انا بتكلم في سر دا اسمع تاني طيب نتابع بس عشان ايه لما نحل الالفاظ نبقى واخدين بالنا يقول بها شيء الشارح هنا من المعتمدين في المذهب الشيخ الشربيني ده من المعتمدين في المذهب يقولوا ايه ومن المعتمدين في مذهب الشفعية بالمناثل بذكر شفعية يقوله من المعتمدون في مذهب الشفعية في الأخذ بوجوههم أو في أقوالهم أو فتوهم مذهب الشفعية وقف المتأخذون فيه على الإمام النووي والإمام الرفيع كتاب فتح الوجيز ده تعال إمام من؟ فتح الوجيز ده كتاب الإمام الغفاعي ماشي الإمام الغفاعي ده لما كتب فتح الوجيز ان شاء الله أنا أعني أحكي القصة دي في المذهب وكتبه ومصطلحاته حتى يتبين عايز يمشي بقى في المذهب الشفعية ويبدأ بتاع الشفعية صح ويفهم يعني يفهم في الكتب والمصطلحات والرموز وتدرج المذهب والمعتمدين في الفتوى في المذهب والمعتمدين من الاقوياء ففتح الوجيز كتاب الرافعي شرح العزيز متاسف شرح العزيز شرح الوجيز متاسف اسمه فتح العزيز شرح الوجيز فتح العزيز ده شرح اختصره الامام النووي في الروضه و الامام النووي اختصر المحرق في المنهاء فبقى المعتمدين في المذهب المعتمدان في المذهب الامام الرافعي والامام النووي فاذا اتفق على شيء في كتب الامام النووي وامام الرافعي صارت يان المذهب المعتمد فان اختلف يؤخذ بقول الامام النووي وفي المقابل اسم قوله يا عرافعي ماذا شكرا طيب ده لنهاية المتأخرين طيب إذا جاء بعد المتأخرين وهؤلاء بعض وجاء مسائل وفتاوى لم تكن موجودة للإمام النوي والإمام الضفعي يؤخذ القول من ده الكلام اللي هيمشي علي طلب الشفاية وانا مش هتعرفه للأسماء الأوي إنما يهمنا أن يعرف أن المتأخرين كلامهم واقف على نمر واحد شيخ الاسلام زكريا الانصاري وبعدين الخطيب الشربيني اللي احنا بنتكلم عنه دي كلام لو اكمل لكم كلامه المهتم يعني بالمسائل شويه ثم الخطيب الشربيني في شرح الاقناع ولي شرح منها جسم مبني المحتاج لحل الفاظ منها من هكذا من الكتب المعتمدة في مذهب الشافعيه كتاب الامام النووي وهو من هاجة الطالبين وهم اللي احنا ان شاء الله نتكلم ساعات في شوية فكرة يبا ذكرية الأنصالة ومن الخطيب والخطيب الشربيني محمد بن أحمد ثم حاشية الزيادي ثم حاشية ابن قاسي ثم حاشية عميرة عزين الشبروم اللاسي ثم الحلبي ثم حاشية الشبري محمد بن أحمد ثم حاشية العناني هذا هو ترتيب المتأخرين في مدى بالشفعية في المعتمد عندهم طب بين بقى الإمام أنه بين المتأخرين دول مين اللي هو المعتمدين بقى من المتأخرين قبلهم ده الإمام من اللي هيتمي بالتاة والإمام اللي هو الجمال الرملي نخدم لنا هذا هو صاحب نهاية المحتاج شرح المنهاج هذا ابن حجر الهيتم وهو الرمدي صاحب نهاية المحتاج شرح المنهاج ومعتمد على قولهم يعني اختلفوا العلماء في الحجاز ومصر وكذا وكذا يأخذون قول ابن حجر بقية العلماء بيأخذوا بقول الرملي نفرين بذلك الرملي ده اسمه الشمس الرملي بيرمز له سعاد بره ميم اللي هيقرف كتب الشفعية يلاقي ره ميم أو ميم فقط إن شاء الله يعني واحدة واحدة حبقا نفك هذه الألفاظ والكتب والمعتمد وكذا وكذا حتى لو في الناس عايزة تبقى شفعية وضعنا كلامهم إن شاء الله الشمس الرملي ده اسمه محمد بن أحمد بن حمزة شمس الدين بن شهاب الدين الرملي أبوه الشهاب الرملي بقى ده شيخ, شيخ المشايخ المهم المعتمدين بعد النواة الرفعية إذا لم يوجد للإمام النواة الرفعية شيء يبقى ابن حجر والرملي لا يوجد بقى ابن حجر والرمل في التحف على النهاية الشيء يبقى اللي بعدهم كما ذكرنا زكريا الأنصاري الشيخ الإسلام والخطيب البغداء المتأسف الشيخ الخطيب الشربيني وبقية اللي... الألفوذ اللي هنا وناها هل يريد أن يكتبونه؟ لا أظن شيئا نحاك شفعية أو... ناشي بعرفنا بس نحن نعرف ايه ان المعتمد الشفعية يبقى النووي الرفعي ان اختلف يبقى كلم النووي والمقابل يسمونه المقابل القول المقابل مثل ما بنقول ايه الصحيح المقابل بتاعه ايه الضعيف الاصح المقابل بتاعه ايه الصحيح يبقى النووي يبقى المقابل بتاعه ايه الرفاعي. يبقى كده ان انا بنقول ايه الصحيح والاصح او الايه الصحيح والضعيف ماشي كده ما فيش النووي ولا امام الرفاعي شيء يبقى ابن حجر العطاني و الجمالي الرملي و لو استنفوا بعض العلماء الشفائيين المتاخرين رجحوا كلام من الحجر ابن حجر هيتم في منهاج الاصطلاح لابن فتح الباري منهاج هيتم فتيش الشفائي و بعضهم الرملي ما لقيناش بقى ده للنو ولا ولا في تحفه المناهج لابن حجر ولا في نهايه المحتاج للرملي بناخذ بهذه الترجيحات التي ذكرناها شيخ الإسلام ذكرية الأنصالية بعدين الخطيب و بعدين الزيادة و تنت كده بعد كده إن شاء الله سنقول لي كتب معتمدة و تقريحة الوصول الكتب إلى كده يعني من الذي كتب المزهر بالأول و نقل عنه من يعنيْ احنا قلنا اذا كده احنا وقفنا على فتح العزيز و شرح الوجيز هذا الوجيز به qui؟ يقولون الوجيز له الإمام الغزالي الغزالي كان كتب البسيط والوسيط والوجيز اللخص الوجيز ده في كتاب اسمه الخلاصة الكلام ده كله ملخصه هو وموسعه ومهزقه من كتاب إمام الحرمين اللي هو اسمه نهاية النهاية بيسم مكتب النهاية اللي يقرأ كده يقول لك يا زكاله في النهاية نهاية المطلب في دراية, دراية الملأ والنهاية ده جابوا من كتب المزنة الراوي عن الأم للإمام الشفاعي ماشي نكمل كتب البيوع كنا في المرة الماضية البيوع ثلاثة على ما ذكرنا وهي بدأنا في الكلام وللمبيع الشيخ هنا في المتن الشيخ في المتن صاحب متن كفايه متن بغا الاختصار متن بشجاعه يعني ذكر ثلاثة شروط فقط للمبيع وبقي عندنا امران قال شروط المبيع خمسه انا ازيد واحد نقول ايه اركان البيع قبل أن نتكلم هو الشيخ ما ايه مش مرتب كده كتاب عمده الناسك تمام اتفضل من التسلك هو عودت الناسك يلا ايه مرتب شويه وبالايه اركان المبيع مثلا يبقى ايه او الركن المبيع اللي هو ايه البائع والثمن والايه ها والصيغه دول الثلاثه اركان الايه اركان البيع طيب اركان البيع دول ثلاثه بس يقول لا سته يعني لو انت فصلت يبقوا سته ليه الركن الاول البائع والمشتري والركن الثاني المبيع والثمن والثمن والمسمن يعني والثالث اللي هو ايه والصيرة لبالإجاب والقبول الشيخ هنا لما, لما تكلم الشيخ هنا قال ويصح بيع كل طاهر لما يكون هنا منتفع به مرد ذلك والثالثة في المتنى هو يكون مملوكا نحن فهمنا أركان البيع لكي نرجع لها بقى دلوقتي الشيف ما ذكرهاش هنرجع لها نحن في الشر وذكر من, ار... من, من, ال... من شروط ده طب لما يقوله صح وبيع كل طاهر منتفع به مملوك إيبقى دي في أي ركن من أركان البيع ها؟ في شروط المبيع نفسه المبيع والثمن يبقى ما جابش سيرة ايه صفات الايه العاقد اللي هو الباع والمشتري ولا جاب سيرة الايه الاجابة والقبول اللي هو الصيغ فهمنا كده الكلام طيب اكمل هو الشيخ هنا الشروط الخمسة للمبيع باقي شرطان يصح بيع كل طائر منتفع به مملوك قال فاضل شرطين أن يكون معلوما للناهي عن بيع الغرب وأن يكون مقدورا على تسليمه لن ينفع تبيح حاجة لا تستطيع تسليمها مثل الحمام في الهواء ينزل في الهواء اللي كان او بيع عندك بحيره بيع مثلا سمك في الماء او حاجات اللي هي ناع فيها بنكلم شو عم الغرض المقدر على تسليمه كبائع العبد الاب مثلا لو بيع واحد لن يستطيع ان يسلمه لمسافه قصد أو غيره حنذكرها ان شاء يبقى فهمنا الامر الاول يبقى احنا في الركن الثاني ان اركان البيع وهو المبيع ويصح كما ذكرنا وله شروط خمسه ذكر الشيخ ثلاثة نذكرها و نستكمل الباقيين الامرين الباقيين ذكر الشيخ فقال يصح بيع كل طاهر يعني كل شيء طاهر ده فصل تفصيل الكلمات عينا يعني طاهر عينا او يظهر بغسله الشيخ دبل الشيخ عندنا يصح بيع, بيع كل شيء طاهر كل يصح بيع كل طاهر هذا المتن شرح فقال حلل الف حل فقال يصح بيع كل شيء طاهر عينا أو يطهر بغسله اللي بيقرع لازم يتعلم شوية حتى يفهم هذا الكلام ويقول إيه طيب. عيناً أو يطهر بغسله طيب لو يطهر بغسله باسمه ايه هم؟ اسمه ايه اسمه طاهر ولا اسمه ناجس ظاهر مشكلة يطهر بغسله صار ايه صار طاهرا طيب بقى كلمة دي لها لازمة هنا تلزم ولا ما تلزمش ما تلزمش يبقى لو قلنا صحه باقي كل شيء طاهر عينا خلاص ليه لأنه المتطاهر من النجاسة صار ايه طاهرا يبقى دخل في كلامك مش محتاج تقول ايه المتنجس لما طاهر طب من تبعته وهو ايه وهو طاهر واضح فلا يصحه تفصيل بها شوية يقول فلا يصحه بيع المتنجس يبقى لو كنا عين طهرة ما يشي أي عين طهرة يجوز طب لو متنجسة قال له يبقى المتنجس عندنا نوعية إما المتنجس يمكن تطفيره ودل ألهباء هو أو متنجس لا يمكن تطفيره فإن وضعت نجاسة في اللبن مثلا لا يجوز هنا بيع اللبن لماذا؟ لانه لا يمكن التطهير أو الخل لا يمكن تطهيره إن وضعت فيه نجس عشان كذا يقول فلا صح بيع المتنجس كالخل واللبن لأنه في معنى نجس العين كأنه نجس عين العينه نجس خلاص لأنك لا تتمكن من تطهير وكذا الدهن كالزيت لحديث النبي إن كان جميدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه أما ما يمكن تطهيره كالثوب المتنجس والآجر المعجون بماء النجس كالباول وغيره فإنه يصح بيعه لإمكان طهره طيب الأجر النجس يعني لو عملوا طوب مثل الفلحين بعملوا طوب وحطوا عليه نجاسة وحطوا عليه الزبالة اللي بحطوها والأشياء قال هذا يطهر عندما يضعون عليه الماء يطهر وشيخنا تق... اللي بيتابع بقى الكلمات يقول ايه ويصح بيع كل شيء طاهر مش كده ايه الشيخ بعد كده نفسه صاحب المد ولا يصح بيع عين النجسه وما انت قلت كده في الاول ده بيسميه محتجز بقى بنحتجز من ايه في البتاع على ذلك يقول في الايه في الاول يقول وسياتي محتجز قوله طاهر يعني إيه؟ نحترس في الطاهر نقول ايه نقول يعني كما يقول هو الشيخ ولا صح بيع عين النجسه سواء ام كان تطهروها بالاستحاله كجلد الميت ام لا كسرج والكلب ولو ايه معلما والخنزر ولو محترما بخطر الصحيحين يبقى البيع هذه لا صح بيعها قال لك ايه قال لك قبل الاستحالة سواء يمكن تطهيرها بالاستحالة أو لا قبل الاستحالة لا يصح بيعها دي مصيبة طبعا عشان الليال الماضية وقع فيها الناس طيب والشرط الثاني منتفعا به شرعا ولو في المآل منتفعاً به شرعاً ألا يجوز أن يبيعه وأن يشتعي شيئاً غير منتفعاً به شرعاً هنألها على طول الشرع لأنه شيخ رجع لها كان قال ولا يصح بيع مال ما نفعه فيه وبيع الاول قال منتفع به ورجع فقات بيع مال ما نفعت فيه هنضمهم على بعد عشان اللي يقرا يفهم دي مع دي بصفحته قال لماذا لا يجوز بيع مال ما نفعت فيه قال لانه لا يعد مالا هذا يؤخذ في سبيله مال فاخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن اضاعه المال لو تضع مالا في شيء لا انتفع به انك قد ضيعت المال و عدم منفعه الشيء اما لخسته شيء خسيص كالحشرات التي لا نفع فيها كالconfsa والحيه والعقرب ولا عبره بما يذكر من منافعها في الخواص ولا بيع كل سبع أو طير لا ينفع كالأسد والزئ والحدئة والغراب الغراب غير المأكول الغراب الزرع هذا غراب مأكول يجوز أن يقل ولا منظر من لمنفعة الجلد بعد الموت يعني منفعة جلد الأسد أو الزئ أو غير ولا لمنفعة الريش في النبل أن يأخذ هذه الأمور المرية التي لم ينفعت فيها يأخذ الإشاءاء قال ولا كذلك ولا لاقتناء الملوك لبعض هذه التي لا ينفعت فيها من الحيوانات للهيبة والسياسة كانوا يفعلون ذلك في الأزمان السابق أما ما ينفع من ذلك كالفهد للصيد والفيل للقتال والنحل للعسل والطووس للأنس بلونه فيصح بها دي لخساته بما لا نفعت فيه لخساته شيء خسيس وإما لقلته كحبتين الحنطة والشعير يقول له حاجات اللي هي البسيطة لما تتضعش شوية حنطة صغيرين كده يقول له لا, لا يجوز يقول ولا أسر لضم ذلك إلى بعض يضمهم على بعض في الآخر يقول لا إذا الشريط يبقى شيء منتفع به ابتداء ومع ذلك يقول هذه الأمور التي هي قليلة المنفعة أو هي قليلة لمنفعة فيها كما يقول يحرم غصبه ويجب رده لا مش عشان هي منفعة منفعة تنتخدها منه لا لا واضح في حد تفاهم اللغة الدرجة أحاول أن نتكلم الفوصف أنت تفهم اللغة الدرجة ولا يصح بيع آلة الله المحرمة كالطنبور والمزمار والرباب وأن اتخذ المذكورات من نقد إذ لا نفع فيه شرعه هل يصح بيع آنيات الذهب والفضة؟ مع لا يجوز أن أستعملها قال نعم يصح يصح بيع آنيات الذهب والفضة لأنهما المقصودان هذه المقصود الذهب والفضة ليس المقصود من الاستخدام ويمكن أن يكون لها استخدام آخر في الضرورة فجاز لذاتك ولصح بيع كتب الكفرة والتنجيم والشعوذة والفلسفة كما جزم به في المجموع أي الإمام النووي كدا. نكمل الشرط المملوك بهذا المنتفع به مع الطاهر الذي ذكرنا المملوك يعني أن يكون العاقد عليه ولاية الذي سيبيعه أن يكون له ولاية على هذا المبيع ذلك في مذب الشفعية قال فلا يصح بيع الفضولي وان أجازه الملك لعدم ولايته على المعقود عليه وخالف في ذلك بقيه الائمه قالوا يجوز ان أجازه الملك لو واحد عنده شيء ملكا هذا الشيء مملوك لاخر من اخواني مثلا فجاءته بيعه فباعه بدون أن يستاذن صاحبه على أنه راى فيه مصلحه له مثلا في ماذا بالشرفية وسمونها هذا بيع الفضول لا ولاية له على هذا المبيع هذا البيع لا يصح حتى وإن أجزه المالك غيرهم أجزوه كما ذكرنا ان أجزه المالك الثلاثة الأئمة الثلاثة أجزوه أجز هذا البيع ماذا بالشرفية لا يقول لا طالما أنت لا تمتلك هذا المبيع ولا يجز لك أن تبيعه حتى لو رأيت فيه مصلحة لصاحبه ويصح بيع مال غيره ظاهرا إن بان بعد البيع له أنه لا كأن باع ملك مال مورثه ظنا حياته فبان ميتا جاز لتبين أنه مالك له ما الشديد لو باع لو باع مال مورثه ظنا أنه حي ثم بان ميتا صار المال ملك من ملك هذا الوريث البائع فصح البي هذه مسألة, مسألة التي تعرف في هذا السياق في الشرط الرابع القدرة على التسليم القدرة على التسليم الشيخ هنا في بينا وهي مسألة البيع الضمني يقول القدر على التسليم في بيع غير ضمني على رده لعجزه عن تسلمه حالا بخلاف بيع لقادرين على ذلك لذا لا بد أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع يقول الشيخ هنا في إيه إلا في بيع غير ضمني إيه بقى؟ كل ده في باية إيه غير الضمني إلا في البيع الضمني فيجوز أو كان غير قادر على التسليم إيه باية الضمني يقول له الشيخ فلا يشترط فيه قدرة التسلم فإن قلت لمالك العبد المغصوب أعتق عبدك عني بكذا إبقى هذا ملك الإيه واحد اختصر عبدك خير غصبا عن عينه غصبا يعني حراما فقال له واحد مشتري اعتق عبدك عني وهو لا يستطيع ان يتملك هذا هذا العبد فاعتقه صح الويع هنا وده معنى بقى. ده معنى هو يقول له بيعني عبدك واعتقه عني قال أبعتك إياه وأعتقت لا تبعي دي اللي مستثناء من أن يكون الببيع مقدورا على تسليمه نحن يعرفنا الببيع الضمن بالمر بخلاف القادر عليه إبقى لو قال لك وهو يغتصب هذا الشيء لكي هناك واحد يسألني يقال لي واحد اختصب أرض عندهم في بلد اختصب أرض ورفعنا قضايا وكذا وكذا وحقيق. وجاء واحد قال بيعوني هذه الأرض التي لا تستطيعون أو لا ملك لكم عليها الآن وأنا أستطيع أن أقبضها من هذا المختص جزى البيع مضحة مضحة غير. طب له عجز عن تخليصه وهو جاء ثم قال أنا كنت أظن أنني يمكن أن أخلص هذا المبيع من هذا الغاصل ويأخذه لنفسي أنا عجز عن هذا التخليص الآن قال بطل البيع ويصدق بيمين ليس كده على طوله أنا لم أقدرتيش خلاص يكون يتفق مع البائع وساوي أمره يمكن أن يكون قد يتفق مع المغتصب وانتهدت المشكلة فيأتي الـ الـ الآخر فيقول له لم أستطع تخليص هذا المبيع من هذا الغاصل يحلف ويبطل البيع يحلف أنه لم يستطع فعل الشرط الخامس كل هذه الشروط في الكلام على أن يكون في الكلام على المبيع شروط المبيع الشروط الخامس العلم به للعاقدين للباع والمشتري عينا وقدرا وصفة على ما يأتي بيانه وهذا الكلام حزرا من الغرض يعني علة النهي عن بيع غير المعلوم اللي كلام النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي عن بيع الغرض صلى الله عليه وسلم مش كده ماذا المبيع كما يقول هنا الشيف يبقى عينا وقدرا وصفة يبقى عينا يقول العبد الفلاني الرومي وقدرا هذه ما تجيش في العبد يبقى المكيل أو الموزون وصفة يقوله الأبيض الأسمر أو الفرس بتاعي الأدهم اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا. يبقى عرفت أنه هو فرس وعرفت أنه نوعه وعرفت صفته عندما تشتري أي شيء لا بد أن تقول هذا البر الفلاني وسل أو الطعام الفلاني أو البلوبيف الفلاني اللي عليه الصفة الفلانية اللي قدره نص كيلو يعرفت قدره وعرفت نوعه وعرفت صفته المسبوح ما زالنا على الشريعة الطويل الأبيض الأصير نعود مرة أخرى على الكلام أولا ننتهي أنا نعدي هذا الكلام كله العاوزي بيسأل عنده بقى طويل للأسئلة سكة المصنف كما ذكرنا عن أركان البيع وهي ثلاثة كما في المجموع وفي الحقيقة هي ستة كما بينا في اول الكلام اليوم عاقد عباء ومشتري ومعقود عليه ثمن ومثمن وصيغة ولو بالكناية الإجاب والقبول ماذا كده وفي الحقيقة ستة وهي إجاب وقبول يا الصيغة بقى كبعتك وملكتك واشتري مني وجعلته لك بكذا نويا البيع يبقى الصيغة اللي هي الصريحة في البيع عندنا, عندنا في الصيغة النوعين إما صيغة صريحة زي صيغة الطلاق والبيع وغيره وإما صيغة بالكناية لذا لو قال جعلت لك بكذا دي كناية غير بعتك بكذا واشتريت بكذا دي صريحة الكناية يلزمها النية لذا ما تقول ده بيع بي صريح ولا بيع بكناية أقولك ده بيع صريح لأنه بعتك واشتريت أو لو قاله ده جعلتها لك بكذا الأولئي لا بل لابد أن تكون نيته البيع حتى يكون هذا إيه حتى يكون هذا بيعا ماضح؟ بذلك يسموها الكناية في الإجابة والطبور ويقول وهذا إيه الإجابة كبعتك وملكتك واشتري مني أو جعلت لك بكذا نويا البيع هذه الكناية الا كله اللي السابق صريح وهذه جعلته لك بكذا هذه كنايه يستلزم فيها النيه فذلك الشيخ يقول وجعلته لك بكذا ناويًا البيع هذا مش متبع ان عايزين يشتغلوا في الفقه متبعين ولا هذا الإجاب اما القبول فيقول اشتريته وتملكت وقبلته طيب إن تقدم الإجاب على القبول انتقدم قبول القبول على الإجاب إن هنا الإجاب الأول يقول بعطك بكذا يقول قبلته اشتري بكذا يقول قبلته مثلا أو تملكته أو اشتريته انتقدم على الإجاب كبعني بكذا يقوله بي которم يقول بيعني بكذا إن أوions منوط بالرضا جاز كذلك ولو الله اشترى قال بيعني كذا وكذا قال بيعتك جاز حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما البايع عن طراض عندنا مشكلة أفمزة بالشفعية هنا في هذه التي نتكلم عليها نكمل الكلام ثم نتكلم وهو حتى الشيخ ألهه بسرعة والرضا في البيع والشراء امر خفي فاعتبر فيه الايه زي الزواج الرضا بالزواج وكذا امر خفي يعتبر فيه اللفظ علشان كده الشافعيه يعتبرون في الصيغه هم اللفظ يبقى لازم تروح لبتاع الدكان تقول لي بعني كذا وكذا فيقول بعتوك او اشتري كذا وكذا يقول باعتك كذا وكذا لازم يقول لك اشتريت وبيعت لازم يتحقق لفظ الإجابة والقبول لفظا يعني قال يعني لا يصح في مذنب الشفعية بيع المعاطاة بيع المعاطاة يعني أن تذهب إلى البيع يقول اعطني كيلو لحمة. يقول يعني يغطع لك اللحم اللهم ويديك وطلع لك الورقة من الجنيه تدفع المجنيه وتمشي لا الشفعية ولا لك ده بيع باطل يجب أن يقول بيعتك واشتريت باللفز ده يسموه بيع المعاطاة أن يطعاط البيع والشراء بغير صيغة ولا لغ اللي هو الطعاط العرفي ده بيع المعاطاة اللي يسموه الشيخ فينا أنا مش عايز أوسع معاكم في الكلام <تصفيق> في مسائل كتيرة جميلة أو. المعطاة دي غير الشافعية الحنفية والحنبلة بيجوزوها في مسألة في المعطاة اللي هي مسألة بيس الصغي المميز أو غير المميز فقال إن أجزاء الولي جاز يعني إن بحلوا تصدف في هذه الأمور التي يمكن أن يشتريها الصغي جاز والمعطاة هذه الملكية يجوزونها في كل شيء حقير وخطير بما يتوافق عرفا وهو الأسهل ان شاء الله تعالى ماشي. طيب عشان بقى تشوف تشدد دعاف ماذا بالشفعية تعرف بنا يقول بقى وشرط هنا في الإجابة والقبول ولو بكتابة أو إشارة الأخرص وهذا الأخرص راح يشتري فلازم تكون له إشارة مفهمة إما أن تكون في الباء أو الشراء يعني إما الإجابة أو القبول لازم أقول لك إشارة مفهمة يقول شرط الإجابة والقبول ألا يتخلى لهما كلام أجنبي عن العقد ولا سكوت طويل يعني ما قولش بلعتك واشتريت وبعدين يلطعك قدام الدكان ربع ساعة وبل ما يخلصتك بيها يقول له لا لازم كله ده ما يبقى شبه بينه بين الإجاب والقبول ووقت أي الوقت ده قمت وإيه قال هذا الوقت ما يشعر بالإعراض عن القبول وعليه تبقى المسألة سهلة بقى. يبقى طالما أنت واقف ولم يحمس إعراض منك عن القبول أو إعراض من البائع عن الإيجاب جازة يعني صحة الصيغة نكمل ولازلنا في الكلام آه, كلام الشفائية فلو أوجب بألف مكسرة فقبل بصحيحة أو عكسه لم يصح يبقى لأولو بيعتك بألف مكسرة هذا ننير في زمان فيها كاسر فيها كذا فتكون غير الصحيحة في المعاملة عندما في في الربا عندنا الذهب بالذهب والفض بالفض كاسر صحيح كله لابد أن يكون هدم بيات مثلا بمثل كما سنذكر ليس عشان منكسرة تاخد بها صحيحة أقل لا منكسرة تاخد بها صحيحة أداها إن كان وزن فوزن إن كان كائلا على حسب الثمانية والمطعمية زي ما هنالفر في الغبا إن شاء الله ومن يوصل في الغبا دي الوقت ذلك يقول لو أجب أوجب بألف مكسارة قال بعتك بألف مكسارة قال اشتريت بألف صحيح بـ 900 صحيح قال لا صح ما لو قال بعتك بألف مكسارة يقول اشتريت بألف مكسارة اشتراط الصيغه كما ذكرنا عند الشافعي ويشترط ايضا عدم التعليق والتاكيد عدم التعليق الا للتبرك ان شاء الله يقول له ان شاء الله هشتري إن, شاء... ان شاء الله بتاعه الاخوه يقول له ما يصحش الا ان ايه الا تبركك ان ما شاء الله بتاعتي دي خلاص ساعتها يقول, يقول إن شاء الله يعني بكره بعده الاسامي الجايه لا ان شاء الله اللي هي ايه لا مش هشتري بس ربنا يسهل يبقى ده مش عقد بيع عشان الناس تبقى عارفه يجي يقول له انا قال لي ده اشتريها وبعدين ايه هشتري الشقه وقال لي لا ان شاء الله دي بعد كده لا الشقه كويسه فما كانش هيشتريها فقال لي لا ده لو قلت له شاء الله هشتريها ازاي يبيعها لا ان شاء الله بتاعتك دي مش قبول يبقى مش من حقك الشقة اللي انت بتعملت ناكف فيها معاي واضح لذلك يقول لا ايه عدم ايه التعليق او التأقيد يعني التوقيت فلو قال ان مات ابي فقد بعتك هذا بكذا هذا او ده التعليق او بعتك هذا بكذا شهرا لم يصح ما دي صيغه ننتقل ايه للركن الاخير وهو شروط العاقد بقى شروط المبيع خمسة شروط العقد اللي هي الصيغه ذكرناها كذا شرط اتكلمنا عليه انه لا بد ان يكون باللفظ والا يتخلله سكوت طويل يدل على الاعراض أن يكون بالتالي يظهر كما بينا عدم جواز بيع المعاطى طيب الشرط الركن الاخير اللي هو العاقد بائعا كان او مشتريا وشرط في العاقد البائع كان او المشتري اطلاق تصرف يعني له حق التصرف ما يعني ايه لو حق التصرف قال له يعني الصابي والمجنون والمحجور عليه بسفه وعدم اكرام بغير حق لا يصح عقد يبقى لو بعدت الطفل المميز الصبي يقول لك لا يبوث لا يبوث لا يبوث لا يبوث النووي خالف عزيز المسألة وقال لا يجوز الصبي أنا لا أفصل لو عزيزنا نفصل شوية فقط لن احنا نحن نفك الألفاز كذا سريعاً لكي نخلص من الطلبة اللي هم عملين يقولوا يا عزيزنا نخلص فلا يصح عقد صبي أو مجنون أو مهجور عليه بسفة وعدم إكراه بغير حق فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق لعدب رضاه هذا شرط العاقضة هو الأول يبقى لابد أن يكون له حريات التصالف هذا المال تبلو أكره بحق قال يجوز يبقى لو عليه ديون والغرماء اجتمعوا وقال لابد والحاكم أقر أنه لابد أن يبيع ما عنده غصبا عنه جاز وبدأ اسمه إكره بحق حتى يعطي الغرماء فلا يشترط فيها إطلاق تصادف العاقد ولا يشترط فيها رضاه يصيح عقده مكره في ماله بغير حق لعدم رضاه وصح بحق كأن توجه عليه بيع مال لوفاء دين فأكرهه الحاكم عليه ثاني في شرط في العاقد وهو وإسلام من يشتري له ولو بوكالة مصف أو نحو ككتب حديث أو كتب ألف يا ثار السلف أو مسلم أو مرتد لا يعتق عليه لما في ملك الكافر للمصحف ونحوه من إهانة وللمسلم من الإهلاق ماشي الأولانية بيقول وإيه يبقى لها صح إيه لابد أن يكون العاقد مسلما من يشتري له المصحف أو كتب العلم التي في أسار السلام ولو بالوكالة حتى لو وكل واحدا عند هو اللي اشترى لا لابد أن يكون المشتري مسلما أو وكيل هذا المشتري مسلما ل بما يصح ان انت تبيع مش مسلم مصحف ده معنى الكلام بيع مصحف لغير مسلم بل لابد ان يكون المشتري مسلما أو وكيله مسلم ماشي مش أو وكيله يعني هو كافر والوكيل مسلم لا يعني صحب المشتري إلا أن يكون مسلماً أو مسلماً ولا ولم يذهب للشراء فوكل واحداً يعني لا يجوز للمسلم أن يوكل كافراً لشراء مصر لما, فيه أي لما في ذلك من الإهانة للمصر وكذلك بيع المسلم أو المبتد أههه لا يعتق عليه لما في ملك الكافر للمصحف من الإهانة وللمسلم من الإزلال وقد قال تعالى ولم يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا ولبقاء علقة الإسلام في خلاف من يعتق عليه كأبيه وابنه فيصح لانتفاع الإزلال يبقى لو باع ما يعتق عليه للمسلم جاز أو لنفسه كأبيه وابنه جاز إن كان كفرا لأنه إيه؟ لو كان أبوه مسلما وهو كافر أو ابنه مسلما وهو كافر جاز لأنه يعتق عليه فلا مجال للإزلال أما إن كان مسلما فلا يجوز للإزلال يبقى أنه يقول ولا يجوز أن يبيع مسلما لكافر يدخل تحت رقه نحن كذلك الشفعية مزودين مسائل اللي عايز يقرأها وعايز رجاني فيها في لا بيسموها لتصور دخول الرقيق المسلم في ملك الكافر في أربعين مسأل الشيخ الشربين يقول ذكرها في شرح المنهاك اللي هو مغنم محتاج يعني وأفردها البلقيني عشان نبي على الأسماء دي البلقيني سراج البلقيني من أئمة الشفعية المتأخرين من أعظم الأئمة بتصنيف دون الكراسة وتقدمت شروط المعقود عليه كما بينا ولو باع بنقد مثلا وثم نقد غالد تعين لأن الظاهر إرادتهما أن الظاهرة إرادتهما له وهذا كان في الزمان السابق يعني في نقدين في البيع الشرك يعني ليس جنيها واحدا أو ليس يعني زوائد الجنية أو نواقصه يعني عشر جنيه خمس جنيه إلى لا كان هناك يمكن أن تجد دينار مثلا دينار أموي دينار عباسي دينار قديم دينار جديد دينار كده أو دراهم كذلك طيب. نكمل الكلام النسبة أن يكون معلوما يقول الشيخ وتكفي معاينة عوض عن العلم بقدره اكتفاء بتخمين المصحوب المعينة يعني إيه؟ تكفي رؤيا الرؤيا قبل العقد فيما لا يغلب عليه التغير يبقى لو قال على اشتري هذه الصبرة مثلا من, من البلح أو من الطعام صبرة عن الكون كده بالتخمين بس أنت رأيتها قدرتها تخمينا خلاص يقول قد علمت بها ولكن لو كان العقد بعدها يمكن أن تتغير فيها هذه الصبرة يبدلها صح لابد أن يكون ان ايه رؤيه قبل البيع مما لا تتغير به المبيع حال العقد يعني عندما يعقد عليه مما لا يتغير غالبا عشان اللي عايز ياخد باله من ان هو يجي يقول لي ايه ده انا رايتها وبعد كده جه اداني حاجه تانا. او اداني حاجه مش هي اللي انا اتفقت علي فيها مش هي اللي شفتها لان دي حاجه بنتكلم فيها ااا بعد كده ويشترط كونه زاكرا للأوصاف عند, عند العقد بخلاف ما يغلب تغيره كالأطعمة وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر صدره نحو بر وشعيق أو لم يدل على باقيه بل كان صوانا للباقي كقشر الرمان وبيض وقشر اللي هي الأمور التي تباع في قشرها يكفي الرؤية الظاهرة ويجوز بيع قصب السكر في قشره الأعلى لأن قشره الأسفل كباطنه لأنه قد يمص معه كلام باع الشفعية الحقيقة الجميلة كل هذا كلام الشفعية حتى يتعلم المرء ماذا بالشفعية بالذات؟ التحوط في معاملاته وأن يعلم أن دين معاملات كذلك دين تجوز أو لا يجوز يعني بمعنى أنه كما يقول مثلا لا يجوز تعاطي العقود الفاسدة فيروح يقول لك أنا عملت كذا وكذا يقول له لا, لا يجوز إن علمت ذلك وفعلته أنت آثم مع فساد العقد ليس يقول لك العقد خلاص فاسد لا هذا يفسد مع الإثم مش الناس تظنوا أن هذا أمرا أن هذا الأمر أمر أن هذا أمر سهل لا إنما فيه إثم انخلف فيه الشرع سواء كان على, على الإباحة أو الحرمة فإلا أن يكون مباحا أو محرما ويمتد إليه الكراهة كما ذكرنا في مكروهات البيع هنا ماشي كده يعني هذا الكلام اللي ذكرناه وإن رأيته من شعر على بعض الفوائد لزيادتها هم اضطرون أن أقولها ووقفنا على فصل في الربا عايز يقرأ يقرأ الربا ويعاوز يتابع ويسأل إن شاء الله تعالى ماشي نشكركم وإن أحيكم كفايا كده بعد. عشان العايز يجري من السجن بسرعة الواحد يسأل بقوة وضية شيئة برك الله بكم نرجو الإفادة على السؤال الرجل وعد رجلا أن يبيع له سيارة أو سيارته ثم أتاه مشتر آخر من غريه فبع له بثمن أكثر فهل عليه شيء يبقى لو عليه شيء في هذه المسألة هو إخلاف الوعد لا يجوز له أن يخلف وعده يحرم عليه إخلاف وعد. وفي هذه الحالة لابد أن يستأزين الآخر في هذا البيت أن يقول له سيبيع هذه السيارة بمبلغ أعلى لمشترم جآني آخر فيبلغه بذلك لابد أن يبلغه بذلك الناس لا تستسهل هذه المعانا يخلف وعده ويدخل في مسمى النفاق وفي صفات المنافقين نظير اجر زائل من من اموال الدنيا الزائلة تزيد به ثمن سياره قليلا فنظرا لهذا القليل الزائل يأثم عند الله تعالى ويخلف الوعب ويتصف بهذه الصفات المشينة السيئة التي لا يجوز للمؤمنين والتي نتعلم الفقه حتى يكون الناس على هذا المعنى الحسن وتكلم على فقه الشرق بالذات لهذه القضايا التي تسمعون من التوضع في هذه البيوع وتلك المعاملات وبقية باب المعاملة كما سيأتي في الإيجارة والحوالة والكفالة والضمان وغيره من هذه الأبوال واحد يسأل يقول إذا يقوم بدرسة مذهب من المذاهب وتقليد هذا المذهب على منص عليه الإمام هذا يكون أفضل أم يوجد كتب في الجمع على الراجح وعلى ماذا يكون اختيار المذهب الشفاية والملكة والحنبالية والحنفي وهل على مقلد المذب أن ينكر على آخر ما يفعله من المذب الأخرى وإذا سأله أحد على شيء يقول بالمذب الذي يدرسه هل يأسا إن كان على خلاف السنة لأنني لا أعرف صحب السؤال السؤال الأول هل يدرس مذهب هذا هو سائر في أهل العلم, أهل العلم قديما إلى يومنا هذا كله إنما يبدأ بدراسة مذهب من المذاهب يتعلم عليه لأن المذهب مدرسة متكاملة من إمام المذهب إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة تكاملت كتبها وعلماؤها وأصولها وفروعها وما يتخرج عليها من مسائل كل هذا متكامل فيه أصحب العمل بالدليل والمسائل دي مش عارف يعني. المهم يعني مش عايزة رطش الأمر الثاني على ماذا يكون اختار المذهاب يكون اختار المذهاب أنت تتعلم مذهاب الشفائية أنا devilك علي وهل على المقلد بقى المذهب أن ينكر على المقلد أخر لا المقلد لا ينكر على المقلد هو مقلد لا ينكر على مقلد. إنما السؤال أو إذا سأله أحد على شيء. يقول بالمذهب الذي يدرسه يعني ده لو أجهزو لك أن أنت تتكلم لو أجهزو لك أن أنت بالمذهب يبقى تقول ما أجهزو شيء تقول تروح يسأل الشيخ ده هذه الأولى الثانية ولو على خلاف السنة يبقى ده مسألة جديدة أنه هي مسألة النوير المذهب على خلاف السنة هذه مسألة بقى إيه حتى في المذهب الواحد أن المسألة على خلاف السنة بيانوها مثلاً الإمام الشفعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي لذلك الإمام النووي خرج على كثير من مسائل المذهب التي قد خالفت الحديث الصحية مثلا التوضع من لحوم الإبل الإمام النووي يقول لا واجب واجب الوضع المذهب المعتمد لا مستحب فقط مثلا. لذلك فهذه المسائل موجودة ولكن الأئمة قد نبه عليها كذلك ولا شك أنك ستجد في مذاهب العلماء وجها يبين هذه المسائل التي تظن أنها قد خلفت الحديث لأن هؤلاء الأئمة وهذا من سوء الظلم بهم أنهم يقدمون مثلا كلام الإمام على الحديث من الذي قال هذا؟ وهو سيقابل ربه سبحانه وتعالى وهم أورع وأتقى وأعلم أشد صيانة وأدبا الله تعالى مع رسوله أن يقدموا قول أحد على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا من سوء الظن بهم وإنما إنقدموا شيئا في ذلك فلفهمهم له إما الفاهم أو التعارض أو النسخة أو الترجيح أو غير ذلك من الأدلة التي جعلتهم يقدمون هذا على هذا والله صل على سيدنا محمد النبي وزوجاته والمؤمنين وذريته و اهل بيته و صل على ال اברהيم انك حميد مجيد اللهم فقهنا بما قلنا وما لنا لا علينا اللهم علمنا ما ينفع وانفعنا اللهم اغفر مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا فينا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وأنصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رغف الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك وأوصل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صلى على تعالى أهل إبراهيم إنك حميد مجد